دغه ستا د خپلې په سائل الوقت قرابت بدأت نصف الاول نصف gibt الألم الجاهلي ونصف الثاني وتحليم المقص الجاهلي, شعما كان أو نصف WeCM version of this Desiree from Alib, it is used to give تحدثنا عن آيان الجاهلي وتحدثنا عن أهم قبائل حاصل المقاضر حالي الألم الجاهلي والجواية والسدوين ثم أهم المقاضر وأهم الروع. ثم تحدثنا عن النسي والشعر وأهم الاتماذ والأمسات وأهم أوراق الشعر إذن سيذكرت لنا من خلال المكان فكان نوصف المطلوب وكذلك حدثنا عن الوصف اليوم نتحدث عن تحليل النص الشعري أن نأتيك فتاعة اللي حتى سنقول بلصف في جروفا بإيه ساعة أنا بحاول يعني ثم من التركيز اللي أتيك التحليل الكريفة تستطيع أن تنفك بمصر شعري أو نصري فنحلله تحليلاً فنياً هو في البداية يعني ايه أطمن تحليل فنياً تخليكي معاك التحليل يعني أن تبحث أو أن تباكن أو أن عن جباليا أو نصر اللي بقعوا وين يعني ما تستطيع ان تمسك بمص الشعر فنقول ان له مص جميل او على مستوى ادبي رائع وماذا تستطيع ان تمسك بمص فنقول انه لا يمسل الادل بسرط هذا يقوم بالتحليل الادلي او الثاني للمص الشعر بمضمت البطاطح حضرناك من تفارع في داري. كان من اول سنة يتوفر حدث مع مظاهر الجماز مظاهر الجمالي جزء من التحليل الثامنة او من الادة للمقصر لكن الثالث بينما كانت المداد وماذا تكونه الثاني اذا في الورياري اشبه الشبه هذا بذا وفي مغطى او مغمى في هذا بذا وحادث اداه التشبيه او حال الغوامض شبه تعرف هي هذا بذا وحادث ب تعرف هي اسم الفاعل في ان يرمز هذا بذلك اذا اللي حضرة قلت الكبير مؤكد انك احنا نستنع معنا الكبير في الوقت دي فحضرة لك انت هتتتوّق في مص بنفسك على أكبر وهتطلع تماليات بنفسك خاصة بالمص في وحدة يعني مو تطبعش على كل مص انت هتطبق أساسيات لكن لو تطبق على مص ده بإزال تتطع بنسيجة ولتطبق على مص آخر تتطع بنسيجة ثم كل التشهاد اللي في كنت بتعملها دي خلي بالك معايا ادخلتوا في حتى عراض الهنائي للل النقط اصغر مكون له هو الصوغر حاجه في الوسط يا جيت انا كده جبت الفوله عشان بعيد اللغه هيعقدوا الامور كتير وانا انا اعرف من كده بس عشان انا قاعد معاك يا عم انا اتوترت اهل البلاد اسمه ايه كلولين مش كولين كولين طب كويس اصغر حاجه هي الطاقه الذريه الأقوات دي لك تشكل جميع عوضية تصوير الجزر من دوائين في التعوضي على الجزر إذا أردت أن تستغل الجزر اللي هو دي يبدو أن تصل علىه أدباً على إنه اسم ولا على إنه فاعل كتب ولا كاتب فاعل وليس الفاعل موضي ولا مضارع ولا أمر كتب ولا كتب تمام ولا كتب فلو كتب هتستغلمه على إنه اسم فاعل ولا اتركول شو ولا خذ المبادره كذا ولا ايه بالظبط ده المستوى الصرفي بنحط الجذر في الف وعين ثم تمسك بالمستوى الصرفي ان تكون الكلمه فكلمه ثابت مربوط هدا ثم بعد ذلك انا النظريه القديمه بتقول حاجه عن الصرف النهائي ثم بعد ذلك الكلمات دي تكون جمله صح الكلمات الصفات المبارضة تقول إيه؟ كذلك محمد في الدرس في العباض إيه؟ إيه؟ عبد المعراضيهم جملة الجملة تشكل كيف؟ يتقى الجملة وردت تقول لكم طيب لو كان فيه خيال لو الجملة الضي تقول شيء؟ خيالي يتقى الجملة الضي ممكن تقول؟ للأحدث في تحديدة نصف الهدف على كم مستوى؟ خرمتها والميل شاربيني على كم من المستوى إن أنه قلت لديك تفضيل قليل الأول على ما تفضل كله أنا بشعب كده لكن أنا أطبقه بشعبه عن صين الموجودين بكده تمام؟ النص الأول اللي موجوده عندنا إحنا لدينا نصفين في الملمات التي تشعرينها نصفيني أرون من الناجرة وللي قلت بخيص الناجرة كم أصدق؟ كم؟ كم أصدق؟ هذا إنه يغادر من مطلوبين يجب أن يجب أن يكون هذا ما أصدق؟ هذا ما لا تشعر بها لذيك يا أولا مش حاضر يا المخبوض ما شخص ماضي عنها لا تسمعني هل ترى عمر وقت انها تذكروا ما حضروا دينهم حاضر ده مخبوض يعني فيه صراح ينزل الناس ينزل عشان الانتحانات الله انهم يعلموا طبعا دين ما كنت حظناء فيها وطف فكل الأرض تحرى وتدفع تقرد الوزة إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما تشتكر وترى الضبط فطيفاً مادراً ثالياً برسله ما ينعكد وترى الشجراء في ريضه هوقوت قبعت فيها القمس ساعة ثم اتحاها وابد ساطف الأكنات وابد منهجر راح تبريه الصبا ثم اتحا فيه شقبوب جنوب منفجر زجا حتى ضار عن قابده عرض قيم فنفاف في فيدر قد قدى يحملني في أنفدي لاحب جفليه محبوب ممر هل تفكرت؟ ذا المطلوب فيما تشت هطلاء فيها وطن طبق الأرض تحرى وتدر تغرب الوطة إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما شكر وترى الضبط قطيفا ماهرا ثانيا بلتنه ما ينعكف وترى الشجراء في ريقه موهوث قصعة فيها الخنوط ساعة ثم سحاها وابد سادقه الأثناء فواهي منهجر راحت الوين منه الصبا ثم سحا فيه شقور لنوب منفجر سبجة حتى باق عن أبسه عرض قيم فجباب بل فيتر قد بدى يحملني في ألبه لا تكون غير محبوك نور وهذه أبيانكم كبانية يتحدث فيها مروق القيس وواطفة للنطر زيبة النظاء أي تحابة الكثيرة للنطر بالمعنى على تحت فهم عيد بالمعنى على تحت فجلت لبا معرض يتحابة الكثيرة في للنطر فيها ورط الورط والدنوب من الأرض يعني تحابة أغير من الأرض وكل هذا من الأرض كثيرا طرح الأرض يعني مطفقة مجيطة بالمكان كله مطفقة على هذه السوق عن مدارة تحرى ومدور تثير فتحرى مكان المعين ثم تكثر فيه الماد تدور, تدور يعني تدور والماد يعني تكثر النزول الماد في هذا المكان تبرز الوزة إذا ما أشجد المطقة هذا المطقة عندما ينته على الأرض الوزة. هو الوثان من خيمة وقيم وقت مجدد. خلينا على الموضة من خيمة إذا مش جدد يعني إذا ما قلت الموضة يوضح الوضة من خيمة وضة التي تقام عليها الخيمة وده بلينا تحضر بشكل محضر أكثر تخرج الوضة إلى ما أشجدت يعني اذا قلت الامطار يظهر ذلك في الخيل وتواليه اذا مات الشكل اما اذا كثر المطر فتشبه انثى يختفي هذا الوجه مش شكل ده وسمع الضب صوت صغير اصغر من الاول وسمع الضب خفيف الماء الضب فرحه في الميه فعمل يتبع في الضيب خطيباً مانيراً ثانياً فرطنه يعني هو لا يقضي يالأي فهو الانش نضعه كده والمان يالأي يتطيبه الجيد ثانياً فرطنه مانيًا لا يطيبه الضراب لأن المكانة طب استألنا المكانة كله في الملاد شكراني يا لسه بي. وطار الشجراء فيها ريضية ايضية الشجراء هو كثير المرض كثير الأشجار. في بداية المطر صار هذه الأشجار لا، تعرف بحاجة. تعرف بحاجة. مكان كثير الأشجار المطر في البداية صبع. على نقطة مدورة من الأشجار وطرق القروع فظال هذه مشهر الرؤوس المقطعة مش بيين منها الدباك في الجلد اللي هو مختص نصف داكرة الأعلى العنف هو الجلد الأولى فشفها الأشجابة البيان بالرؤوس المقطعة الذي ترده في الدماغ المشهد ذات أقضي هطرة ثم انتقل أو تحول المشهد إذا انصار تحول المطر إلى مطر شديد بالبداية مطراً كدوانا تحول إلى مطر شديد ساعة ثم انتحاها وابل أتت بياك شديدة طباباً هذا المحب فتتوا ردوب الأنظار ساعة الأمام يواني الصحب بدأت فتتتهاوى بكثرة واني منهم رحمة أغلت الرياح تفهد استحادة شبالاً وللوباً وإذا ضررت الرياح للصحب كانوا نزول المرض راح تهدينه الصابق ثم انتهت في شقبوه جنوب منفجر صارت الأنصار تنزل من دفعات قوية من استحاد في شقبوه جنوب منفجر مشتري؟ شاب طيب احصل سجى كثرة هذا خليت معي انت تشبت البيتصال دا حتى وقعا آبيني عبدو خيم فلغاف في يوتر خيم وزفاة في يوتر ثلاث أو دين عبدالي هو قبل المنخفى ودين باين غدرين فالنظر دا مدى ثلاث أو دين سجى حتى وقعا آبيني أي حتى وقعا آبيني عبدو خائم فلغاف في يوتر ثم نقلل الى مشهد خاص بيه هو طب انت انت الشاعر شفت المفهد لفجن الالياء ده انا كنت وعيد على شقان فلا مصرى مع هذا الفرص قد غالى يحبينني فيه انتني يعني اني شيء اول شيء يعني في اول مفهد انو اطلع في اول مفهد قد غالى يحبينني فيه انتني لا يكون افضلين مشبوك ممر الفرص يمجح بان رغمهم تكون واضحه يعني ظاهره حتى نطيع الادي بسرعه على بس التال الطويل وان اسمه مشدود وكان حد القطي قوياته صارت بهذا الضم قد رجع يصير اللي فيها ان لازم كل اطيل محبوق نور اذا استقرتها لازم التغيير ده يعني ايه بس عنده خيال الشارك كله بحث عنده بسطة وواضح او ضمان يعني ناسيك الناصر لأ انت من في الشارك الشارك ده عشان تعطى كلمة من تستغل في, في التحليف ده نقوله بس وكذا بس مرحلة ووصة معنى كلمة ايه حمالة ولي وضعنا كان كذا صابت بحيث بحيث ده يجيدو بس اللي هو دخل لأ ده مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى تحليل أدريال تحليل يتمع ايه مستوى يقولوه بأمر بس في أحد الوقت يتوقف بس أمي حالي يتمع النوضة الصوره الصوره عندنا في اسمها صوره نقطيه وصوره بزرية. او صوره كليه وصوره نقطيه نعم هم بقى يعني أن يرث منك الشاعر أو النديد بلوحة بكلماته بأسئلة بأسئلة بكلامه لو أهمل أن يرثف لكه حيرا ونرثف لك دول جمالها وكون المستديرة مر أو مربعة وأن لو منها رائحة وأن الطيور على أسراتها وهذا نعرف كرة كلية أن نرثف لك مش خلق الكامل الخيول الخيول في الخيول عامل الزالد في السلسان عامل الزالد في يوصفهم ايه؟ الأرض عامل الزالد دعونا صورة بلية نوح النصف المحبوبة كما أخذنا عند أحد المرة الماضي هذه صورة بلية وأخذنا لأكا لوحة مستطيع مترارها أن تتمثل نموذ الجماليات هذه المرة أما الصورة البلسية فهو ما يأخصموه من قبل هو الصورة البيانية خاصة لسه خرجنا بيش برصاك الحمد لله كانت بيش برصاك بيش برصاك تعالت هنا ادخالي للصورة في الأميس عادتنا كم صورة كلية عزنا ثلاث صور كلية الصورة الأولى من البيت الأول إلى البيت الغارج إذا المشأل الأولان يعني تعد الساعة رجل يعني جيبت حالة وعزت وأدخش عنه حالة ايه؟ ثالث الصورة الثالية من البيت الخامس الى المتباع اصوره كليه الصوره الثالثه البيت الثاني اذا نحن نصل الى الصوره كليه الصوره الاولى من البيت الاول كان الصوره الثانيه اللي شكل ايه المقصود بتعديل الصوره عندما نعدل قلب دفعاً واحد ياتيني تتحدث عن جانات تكوين مشاهد يعني ايه؟ يعني السورة مستولة من لفضاق مضاقها جنب لفضاق زي تكون زي مستور اي شي عمار عبدالقصان كانت بعضيها لما تحط الجنب عليها مولت ايه؟ سورة لأ دفعوه لا ترونتها هرم دفعوه عملك السورة الاولى مني النعمة دي من أول الجامس بردار هل يبنيها الشاعر بالتجاه رقمي أم بالتجاه مفوقي يعني إلا رب العلم جاء مستقلة من شيء أعلى بالله عمي إلا لقصة تفلة أم لقصة أفوقية للقصة أفوقية أخرى أفوقية تفلة لأنه وصف الصحر في السماء فبعد ذلك وصفها قطر المطر على يبقى إذا هو تول هنا في اتجاه رابطي اتجاه رابطي من الأعلى دي لابطة الأعلى سنجد واحد سورة السماء خالف كبير وطور الأرض الخالف كبير السلام هذه أول شيء في الصورة اتجاه الصورة اتجاه التطوير سنرابطي جن من أعلى لأسفة قد بدأ الوقت السماء أولا ثم بعد الوقت وقسب على أضغط صحيح تعدك في الفيدي الثاني والثالث مروافع اللي هو مصر الماء عارف. على البطر على مصر دول فيهم كان لقصر. فيها ثلاث لقطات لقطة للوز اللي هو وزد الكيمة الأول يستعرد ليه؟ ولقصة للضبط ولقصة لي يبقى المشهد الأرضي أو نورة الأرضية تكونت في ثلاث لقفات أو مشاعر المشهد الأول للوجه المشهد الثاني للضبط المشهد الثاني للتنين طب لماذا؟ ليه العموط للثلاثة دولت الزجل؟ ده غالب إلى نفسه أو النفسه اقول لك لانه اراد ان يجمع نماذج من كل مكونات الكون الورق ده جمال والطب ده حيوان والشجره نبات والورق طاب تمام هذه العناصر الثلاث لماذا اختارها الشاعر بهذه بهذه بهذه الدقه لانها تشكل أو مكون نماذج الكون نماذج الهوض جمال حيوان نبال طيب هل تغلق على ندير القطاع مشاعر السرور والبهجة المشاعر البعر الخزن السرور والبهجة السرور والبهجة لأنه كان من حادث العربية الجانبية أنهم كانوا يستطيعون للنطور الأمضار لأنها تمثلوا بكثيرهم منظر الماء الأول خذت أول محضور جميعا كانت عندهم أنهار دمان. من اجل ذلك بدأت ينقل لنا الصعور بالفرحة من خلال ايه من خلال اول حاجة هذه الحركة حرمت الانصار تقل ثم تزيد تقل ثم تزيد فانخلت انظرة الوزن وانزادت اخفض الوزن الحركة جيدة شيء من الحياة كان من الحيوية تعطيك صعورا من الحيوية ولذلك هو جيد فهي معلومة على ذلك كالزمان أجلما يا حسن الحدي شئ لعبدالنسل اللي هنا نقولون كبير لما كانوا يقولون كده للسجل بتعنا عروفة كنت بتبره على قوي إنها تلت عروفة عشان يحسسوا ويخلي ولد يتساعد معاه هذا يحسسوا ولد أين من العروفة فيها نوع هذا بإيه؟ من الحرم قد رأي يجبوا انتحفظوا كده يعني الحرقة فيها نوع من الذي يعطي خنورك بالبهجة فأراض الشاعر أن يوصله في البيت الثاني من قلة المطر وكثرت المطر وقلة المطر وكثرت المطر لأ بأسكنا ومش البت اللي باعه هو أهدته فيه حياة وفيه شراج بهدر الضبط عمال يجري ويروم في المياه ويستحفل حلق أخا ثمان والزحلة وده حريق ويدنه يتكشفل حتى فاكل كده فالبيت الثالث حرفت الضبط بيجنت حالة الصرور التي تبثنه الشاعر والجون البت اللي باعه اعتمد فيه على تشريف لسرى ما يعيش شفى من الأشجار والمطرية بالرؤود المعممة المخطعة التي تفتح في الدنيا. هل هذا تشريف مناسب أموال المناسب؟ غير <تصفيق> مناسب يبقى فشل الشاعر في البيت الرابع في استكمال سورة سورة جمالية لنزول ليه؟ لأنه فانا فقط المنهر الكادري فأسفل اللي اثناء اولين فانح اشتركها على الاغرامي في عرفاتيها وفي علاقة ان له حكه بالقلي تمام؟ هو لا يتطبعه النهاردة الشكل الضائر اه اللي فروح عن الشبر عام الضغط ده كده من فرص والرؤوس المعلمة عامل نص نص بدائرة من فرص صح وفي ثائل ضحف وفيه ثائل ضحف بس ده مال وديه ده مال ودي قروع أشجارة فضراء ودي رؤوس مقصعة فالإحاء نفسي إحاء سيدي فلو الشاعر في هذا الزي في تكوين أو في إكمال أصوار جمالية للدول الأمسار لفالت كده واضح لو عايت تفهمني ما تيتمش إيه فالتقلت لأحرمتها لواضح كده خلص توليك كثير في المحظم كل واحد ينبوه في أسنعك تنبوهات ديسة مطلوبة طيب تعالي بقى عن الصورة الثانية الصورة اللي مطولة بكام بيت؟ مكونة من ثلاثة ثليات الصورة اللي بدأت في سنة أربعة ثليات هذه من ثلاثة ثليات كما عدد الأليان الذي والببا شاعر لتطوير صحب السماء لا اثنين من دي في السماء منتحرك السحاب في السماء فهتطلع وانت بيدي هم صحب الثاني في السماء يحبتين دول الحاجة والسابس يطوراني حركة الصحب في السماء البيت الساجح من فائدان هو الذي يبادي ويؤثر النطر على طيب ليه في الصورة الأولية بيكتب صورة الواضحة واحدة وفي الصورة الثانية بيكتب صورة الواضحة بيكتب تلكمين دولة تلكمين دولة ليه؟ لأن الثلج في السورة الثالية حدث استهى كثير من التبيرات وأفض الفطران الأفضل أجد كالعزل ثم ثم نحن في وقت الأول انتحاها وابلن دفلها الياح صادق من أفنال واجي منهم وبعدين دخلنا في فرحة لذانية جد بياح الصبت راحة تمريض الصبت وبعدين أجد حد تغير في الياح هذا بعدين هجايلك قطر البطر القديم فلقطره التغيرات اللي حدثت على الصحف في الصوره, في الصورة الثانيه اطار في وصفها الشاعر احمد بك ان ان الصوره الاولى كانت صوره الصحراء كما هتلاء فيها وضو طبق الارض الحمره وطبق خلاص ان حدث تحولات الصوره الثانيه فاطار في وصفها احمد بك انه غير كينا نرمي طيب لماذا هدل من ابيان الوقت انتر انتر على الارض التورة الثانية؟ لانه اعطاك نتيجة عامة فشما نتيجة فشما نتيجة خطور الانطار في الروحة كله والسنة النتيجة الهائية ايه؟ فالسهل السبير اتمنى تذى وتذى فالسهل رافعات البياني على المخيط الفشوفات السبير ألو بثلاثة المنتحان قارب بين اللوحة الأولى والسرية أو الصورة الأولى والسرية هتكير لأصوراً لها الاثنين بين يوح تيني من الأعلى بكثة الصورة الأولى طبعاً حرفتها بكثرة ثمات بكثرة صورة الزمك في السماء في الصورة الأولى واحد في الصورة الثانية طيب حضر السماء على أسر المعرض الأرض في الصورة الأولى في الثلاثة أميال في الصورة الثانية أخذك ليه؟ أحضر قطعني أقول كلمة موضح؟ ثم ذات الصورة الأخيرة التي ينظر فيها الشاعر فذبال يأخذني فيه أن تكون تضيئ لنحبوك الموضع طيب لماذا وصحت الفرص بهذا وصف؟ أنت مستهل الحرص عشان تكون في الفرص الوصف لهذا لأن كنت محقوق القمر ليه تزيلا على الى المطر كان من القوه بما استدعى الى ان يضطط فرقا قويا قادرا على التحمل الفرق اللي يقدر يواجه اي برق كلامه بنصدقه لا ابو الطفل محقوق القمر ده كده المططوره انا وصفته لك المستوى اللي قابت الصورة كان ايه؟ النقر اسمه النقر مش النقر النقر يستعرقه ويعرقه إلى مبارئ تاني كل الحال ايه تعالى عن المستوى يا يقول النقر انا اذا اخلطت المستوى النافج له بيزرس ايه مما جنورته التقديم والتأليم مصد البيضي بالفات بعد البيضى بالفات بعد البيضى بالفات طبعاً لا تتقدر أن أخرون على السعر والسعر أو على السعر يبقى لازم منها أدل الليين هي حفر التأثير والتأثير الأمر إنه ليه السعر والسعر التقدر أن على السعر لازم منها أدل ليه؟ لا، ما فيش إثلاثيات نحن فيش إثلاثيات كم إثلاثيات يتبوكم منها شوفت النطق وتتدوق الأمر ذلك في المنطق أنا قطعني أداء الشرط فبعر الشرط فبعر الشرط طيب ما هذا تقدم الشرط على الأداوة بعر الشرط في ذلك فعال في ذلك الثاني قالت تُغرِد الوزن إذا لا أشجدت وتواليه إذا ما تشجدت قمت بقول لك إذا ما أشجدت تُغرِد الوزن يسقط اللي يوجد لي جواب هناك الكلام في المشاطل الثاني افضع جملة اذا ما تستفر قوانين فلنا قدم دواءك الشرط على اداة شرط وقع شرط اقولنا ببطاط احنا قلنا في البيت ده هو يصور المطر في السماء ان على الأرض اذا هو يستمه هنا البيت لأثر من حالة المطر ان يأثر المطر على الأرض فقدم الامر على بيانة قوة في المطر الامر ايه؟ انها قبل الجواني إذا مأتر كذا ما قبل المطر والمطر ايه وتوالي بقوال ورد امسا إذا ما تستثب إذا ما تكثر المطر إذا هنا قدم دوابش على أداة الشمسة الفائزة لديادة مجتمع لأنه هنا يهتم ولياني أثر المطر لا دوص المطر إليه بالقصف المطر هذه لتعاق نحي شاعر مطر دواية مطرح كثة في, في تحيييب آلبي الحديث ما لو في آلة قرآنية أقول أن أكون حديث قولة لا تنفروش عن الحكاة العربة بالشريعة عشان ما تقللش بأي حالة فرصية تمام؟ إحنا ذو اللي ما هنا إحنا هو السيد إحنا هنا إيه؟ ما عايزه إحنا عايزين هل أنه بقول آلات والتبدوك بالتحيي؟ طيب، هنه إتجامة البحث إلى ما يفصل الفعل الفعل لا، قلت فيه الفعل وليه؟ هكذا من السلق الراجع بيواجه الواجه الواجه مين؟ بيواجه الواجه مين؟ للمتلقي وطرق أنسا في المين؟ وطرق وطرق طيب لماذا دعنا من المتلقي فاعلة؟ لماذا أشوى؟ لماذا تكذب شوى عنه؟ شوى أيض البلاء اللي خطوى عنك عيناك حتى يشركك أنسا يتخيل الزورة وفي تشكيل الزورة يخليكي تخيلها محا يقول الوحن خلي بلد معي يعني مين خلي بلد معي يعني ربما تتخيّلناها تتخيّله تمام؟ تتاعم حل تتاعم تتاعم تمام؟ تتاعم معي فهنا ورجة جعلة من المنطقة فاعلة حتى يشرك نوفي السورة برقم فبرقم اثنين قلنا عناصر بناء السورة ثلاث مكونات هم؟ اللوحة الأولى ثلاث مكونات السورة في الأرض هم؟ جمال سبط <تصفيق> الإنسان طبعا هو المترفي من خلال توجيه الحديثي نحن كان يكفى عنصر الإنسان عنصر البشري فأسهل الشاعر تمام أسهل الشاعر المترفي عنصر البشرية طيب تعالد نحن إيه جمال على روابط الإنسان بين الكلمات أو بين الجمال في البيت السابع عالك إيه أنا ستجدني بستموه شواء يجب أن يكون هناك قال نكتبش حتى بقى عن قابئين عربه خيل قالوا والسفاة فيتر وفاة فيتر خيلات موادي والسفاة فيتر موادي ويوتر فيتر موادي رابعهم الماء يدل عليك التعطيب هنا حقين مع بعض السرعة ما يعني أن النظر بلغ من البسطة بمبلغة كبيرة بلغة نحن والدماج هل هي الأولية بسرعة بجر؟ ما قدش يوم يوم يقولون عسلين دي؟ عسل عسل عسل. مال الأول دخل عسلية؟ دخل عسلية الأول عسلية ده رقمات طيب التعطيب ايه؟ يعني يجب ايه روعين عدد من ده مال الأول وبعدين ده وبعدين ده حتى يؤثل لك أنه كان راقباً بالفرصة بمراقبك الشديد أنا كنت متمثل وقت بالي جديد إثمان الأول يبعد ليس إيه وبعد ليس حتى يؤثل لك أنه كان مذكناً من المشأة للمسؤول التميوح فكما نلحظ مروري الأولى وما وده وما وده هذا المستوى أن يكون بينما في بعد كده على المستوى الخاص المستوى الصرفي يعني ايه صرفيه شكا بيجرد تعالين لو وصف عدوث الأول الرنج في الأسماء أن يتعالك دي فيها وطفر بيجرد صرفة الأرض يعني مجبعة عادة وطفر بيجرد إذا وطفر بيجرد على تلالة على زرود الزور في صورة السبت على سيدة بطرة ربية وإذن قلنا من تحت الحدودات كبيرة مما جعله يمجد المنشة السماوي في بيت وان يقلب الديدس هنا ذال على ثبات الصورة حضرنا طويلة أنا ستطوره يجري بسرعة حياة تمام؟ ذال الثبت إيه ذلك؟ تعالى عندك اربع افعاد صح تخرج واسدك وتواري وتشتفر صح كده؟ كلها مضارعة عن ماضية لا انت ماضية اشتفر ماضية ثلاثة منهم؟ ليه؟ طب ما يتخرج وطبع تواري صح؟ طب تشكر يعني نديل الماضية تنهى يقول اذا ما يكش مضارع, مضارع. طب ليه عن بفعل اشجاد هدف الماضي لا يزيد فيبين لك ان فترة قلة في المضرب كانت فترة وضيفة وليس مستمرة حتى يبين لك ان الفترة الذي قلت فيها قلت فيها مضة فترة ما وضيفة حدفك والده فالك اشجاد بفعل الماضي لكن والواليد اذا ما عملت فيه والدي الاخر والدي الاخر والدي الاخر, والدي الأخر, والدي الأخر. ده مستوى صرفي بسولاء في الزعب الحامي والمضارع وفي البيت الأول ما كنت استخدام الجزء والجاعة كيفية من يستوي الأول؟ لا كيفية المحافظة كيفية المحررة كله <تصفيق> في المرصة ده مصدر لكي المرصة كان محافظة أولا كيفية المرصة الأولية لبريدك بيكون فأناك التماوية ثم كانوا برمجين استقوموا على كده هو وقت دا حيث طيب البقاء كانوا استوى البرمج يعني ايه معاقين جبان استخدم هذيه كده عن غيريها من الكديم يعني دي فرزبين ده مثال بور موضوع الحبة عاشقة وجبة ليه الحبة أدور اللي مش درج الحبة الورد درج تمام؟ <تصفيق> فيه ثلاثتين ضربات المبقى تقول أنا عكوته عن كلان وتقول أنا رضيته عن كلان العسل ضرب الأقل والذي في الحديث الثاني التكريب الثاني والثاني والثاني والثاني والثاني أولو الله في عن الصلاة وقال فيه عكوة قال ولا يكون العسل إلا عقبأ أو تقصير العسل ضرب ما تشفيه لأول لأنه يكون عقبأ أو تقصير الله أعلم وقعت إلى رضا يبقى حتى برداد الربا مختلفة هي مستفقة في نوصف ان انت راضي عن كلان لكن ما درج الربا ام كان عقف فتاشك قليل انت مدمرك في ذلك سأعلم ان تنطبق على ثلاث الحاجر او حتى حاجة واحد حاجتين ستنادي من خلق شوف كلمة بذل خمس والثانية كلمة واهل على فجوة النوخش مو هجب. للنوار كان لأداني على الصور مُنفاجئين ده لأيضاً على إلقوا طيب تعالج البيت الأخير عندنا هذا اسمها البلاد الجاديد أعطينا إنها جاديد يعني إنها سيد أهل البيت ستعطي إتشارة إلى أول بيت مرات بطرة ستدوش بكأنها لا في المصر أول موصيله كان البيت الأول وأول موصيله كان البيت الأكيد تمام؟ تمام؟ يعني أمسكت أنا إن البيت الأكيد يكون فيه إشارة للبيت الأول يديك حاجة رجعة للبيت الأول كذلك تصبت داعك لنفسك الانيانة دي جائعة بيت يوصلت لأول بيت وأول بيت يوصلت لأخر بيت تمام والموضوع ده اتقول في بعض الصور ان يعني في بعض الصور القرانه إذا تلاقي ان بدا ان القصه بتاع النبي والزهق في كشف شيء اللي تبدا في قصه نبي تاني دي هو حط كده البناء ده قصه النبي ده تفكرك بقصه النبي الاخر كان ده حال للمؤمنين تنوض المؤمنين ثم يستمع في الزب والمسلين الزب سلي تمام؟ ده جيد في نهاية السفة وكذلك أخرى إذا رجع حسن المسلسة بجأة للسفة للسفة له هو روح سفة له فمنطلق أعلى هؤلاء يطلق أعلى أخرى صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ عدد البيت الأخير يستغل فيه الهدى والبيت الثاني يستغل فيه الهدى روحها لأعجزها ده في آخر النهار المشهد الثاني الأول حصل أنت الوضع الوضع الثاني السابع الأول مرة لكن رؤون يقول أنه قد الغروب الغروب هو في الصباح الباس إذا كنت هو هو الأخذك للزيت الأول للمرة الأخرى كنت عاد بك إلى مداريات دول المطأ في مرحلة أولا إنها قادت في الصباح الباس أو أي أخذ الباس لأنه عليه أنت في رفض الغروب راق في الطلاق البالي بداية المرحلة تولى تلك الده في, في الطلاق البالي والجدي رادي عزة تساعد اول بيت في اول بيت في نفسها الاول فورد عزة بداية داخل المناء الكلنة في البيت الاخير تصلوا بيكا او ترجروا بيكا الى البيت الاول لمرضة ده المستوى المرجم تعالي المستوى الطاقة ولا انا ولا انا بقول مره اجهز بالطريقه ديت يعني انا بقول ان السوق ده بقى فيه ادوار كتير فانا مره اجهز السوق بالطريقه الاولي من خط الاكل وقطاع النقل والصناعيه بس قلل في الوضع يعني ولا ولا نتفق من اي افضل طريقه لكل دول والله الحمد لله كده ما شاء الله يا ابوكم وإن قليل فضل وستنخيب عرفة المطلب ونحن نحن نحن يعني إيه الصوت؟ هالرفتك ممكن تسمع قير القفلة فإن يعني يعني موسيقى والتماشي من غير هي بؤورة عن موسيقى فتحس إن الموسيقى دي موسيقى فراكي ده موسيقى ناس. من خلاف إيه؟ الصوت من غير في ظهر الأديان الشائل يكثب وجود صلوط معينة أو عدة أطوار لها لحق معينة يوصلونها بس من خلال الصلوط تمام؟ يعني تعالى المثل الثاني برأة جعلة ثاني من الليلة ربنا تقول يا أي الذين أمنوا ماذا إذا قلنا لكم بسبيل الله هسا قد كثيرا ايه ليه لما يقلوا لكم مفروا بسبيل الله بسبيل تشوفوا الخروج من الهائة المكتورة بنظر الثلاث الى الثاء المشددة والموقف بيعز الثلاث في سبيل الثلاث بقى الثم كله كفعة وكده وتشبثها في بعضها البعض هو بيجزبون حديث ومسكينة الأرض ومسكينة الأرض للذات من خالف كلمة في سبيل الثلاث سيحدث ومسكينة الأرض الصوت بقى دي توظيفات كتيرة دا في هديك اللي هو دي تعالف عامك حرث الضط جيت في حصلة فا وطبط وعامك حرث القط في طب عامك حرث دي كده أصوات في من إيضا خالتوا آآ خالت تبويض خالت دي كده أصوات ايه؟ وخارج والطور المبقر إنما يقص بأمسان لألسان بالحوائق فا فا ضا هو ولى او حالا من خلال اصوات بكره المطر دي لما كنا حلاقه فيها وقع صدى للصوت فمن خلال الاصوات جت ثلاثه كره المطر في نفس الوقت تلت تمام في البيت الاول تعال في البيت الخامس والسادس شوف فروق البداية البيت وقفة صروف المسجد فرضيك فضلات زمنية أصبر جزء البيت رابت ثم انتقاها وابل ساقف الأكنات واه المنهجم راح تمرئه الصرى ثم انتحى فيه شقبوب جنوب منفجم وقلناك بكين دول فيهم كثرة تحولات حالة لحالك في السهر في السلام سأغفر لك من شروباً حتى تأخذ بطراناً من اليوم الأقوال في أبط البيتين فتستطيع حتى تتخيل هذه السورة وضع سعادة عن البتن الثالث هو يعني إيه أبوك؟ دفعات دفعات طب إيه ترجعك من شروبك؟ أطاعة بقاطعية لقدمت المقاطع لابن ايه؟ أطاعة مقاطع شك بو هيا تفعاد الوطن شك بو بو فهو جنسة لاجة من خلال مقاطع المغارن معالذ كلمة مقاطع المغارن كان معالذ كلمة بمثل اللي هي تفعاد الوطن سي شك بو جنوب المنفجد فمقاطع المكلمة جسدت لها معنى تمام؟ كيف هذا؟ كيف الفضل هو كلمة عامة تمام؟ ثلاثة وضينا في العشر حديث في حب في البوله وهذا الموضوع بتاع العماء ان العشق له مرحله يعني ما دام لغوت الحط النهائي اصلا يعني ما الحط النهائي انما انت قارن يعني العشق ليه في معنى التلاء لسه عشان الزراعه وده يعتبر عشق وعشق اه تبان ان العشق بمعنى التلاء دي التلاء اللي بتبقى وقت ما يجب إذا بصفتك بالحق الجدائي لأن هذا أكثر فيهوك أكثر فلا بصفتك بالحق إيه لو أكثر لكي ترسل مصحلة بين الضشرة إلى مصحلة أعلى تمام؟ والماذج لا بلات الزات المتهولين عارفين الكلمات جاء درجتنا إيه لما تكون راضي أو يقول إيه؟ ولما تكون يعني راضي بتحت الظلم يقول إيه؟ بس ماذا تقول لك أن تكون راضي؟ أكبر تخصي بطاعة الجنة هستنها علينا بقى <تصفيق> النص دور انجيل حضرت كثير ازاي؟ طبعا إذا هتاعد حديد النص في الكتاب على بعض يعني الجو هتقول انك تحدد على راضيها الجو هتتاعد بكتاويات ايه على بعضي إما في الجو هتقول لها تقريب لها تقول بيه وقالها الثامن الثامن اللي بعدينها محدد الرضاعة او الاجدد في الدوحه الثانيه يبقى اول بيت والا تاخد الاثنين اللي بعديهم وحال الثلاثه او يدولك بين الاثنين بين اللوتين او انا قلت هل ده مشهع في تشكيل البيت الرابع عند الوسط ما ما ما ما هل ما قبلنا ان ده لا تبع بس خلق ولماذا؟ مثل الرافة خلق ولماذا؟ تمام؟ وضع إيحاء الأصوار من الخوف الأول لماذا جاء الإسان الأشجار لنجد الإسان الثاني إسان الموضوع ولماذا أنت مضارعة؟ سممكن أن نجل لك بيه؟ وقل لك كم الثلاثة؟ وحالي للأربعة؟ أو أن يتسألت؟ ثلاثة ماذا؟ تسألت إيه؟ ليه؟ أبدا لإن هي كلمة موضوع العدد وما ترى فرصة كبيرة لأ ولا تتكلم لو انت قراتش في التومه حلو هو اتكلم اهو يعني اقدر ابدا ادوس ضابط فيلم دوره النظام هو جاي يستاذع بالصوت ده ومدام خط ده ده يعني ما ده بيثبت انه ابتدى من اليو ابتدى يو ابتدى خلاص ان انا مطلوب اكلمه واقول له في ده الفيلم يعني بالنسبة لما ذاكنا طريق في الجذبتة بالنسبة للمقارر والمرضى حتفقت بعد كيف شرائي من خلالك حالة الوقت معيه وقت قد نفسك حتفقت يا سادة يا فرا بأن هو ما يخلطه وما يتفقه في الكتاب كده لما يبتش عليه كل مرضى لما يبتش عليه كل مرضى يعني الوحدة الوحدة الثالثة في الأمر السابسة الثاني مرضوات الناس الثاني هو المفتوك لنا بسول في الصوبة هكتنا هذا علاقة لكي ما تنشف جعله فالناس الثاني مفتوك لنا بسول تمام السابعة المقطرة الثولية الثين الثالثة مرضوات الخمسة الموضوعات ستنو الموضوعين الأطلال وخذنا قلت في السابق وزويس أقول هو الغذل وغذل من عندنا مش تمام الرضع والرضماء الثاني هو اللي ذاتي مفتوك للشرف وصوب بيها في الثالث أخبرنا ما هو همها والطولة بجلدها الثالثانية ديناها طيب كده ذات مقرد عشان يكون ماشيين معكم وانا انا هدشتنا على الضمرة غريبا ان انا هدشتنا ليوني كميه تقرير رسمي بالمقرر إيه هاي تدوكم ارسال حقوق فاني تدوكم على هذه المزموعة تدوكم على البيت وضبطتكم ليه بعضها هذا تمامي تمام الناس اللي جائم في السلم القابلاني ض او خوښه د لری د ریګري د پښتو طبيب او د اللي دخلوا المدرس يحكموا احنا كنا هنا جاي احكي خلاص خلاص خلاص احنا كده قاعدين حوالينا حوالي 10 حاضر يعني سعدت وكم ايام العاده الله إما لو قلت استعادتها في الانتحال قلتها دي يا سبينها شو مين لقولت لقولت في طبيعة الحياة العرب الانتحال قلت باقي عملتها زي ونسيبت معنا فيتحان الوضعات المعيسة طب تمام قضيت الانتحال بنا وقلتش في عليك استعادتها قضي الانتحال إما انا تعني السلام ونجد احنا فدى ليه نقطة اثنين ثلاثة هاتفل هاتف القضية عمل كذا وقر العلاج تمام دور المستشرفين هو باحثين خلاص حضرتك تعالى هتوكل جهز حضرتك على الدور اللي هو باقي في ثانيه هل الكتب دلوقتي بهذه هذه, هذة الملخصيه ستسال فيها عن اي من المستفيد او باحث او زي شكر لكم وربنا وفقكم ووفقكم على خير